صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون لقد خلقنا الله جل وعلا خلقنا لحكمه عظيمه كلنا يعرفها الا وهي عباده الله قال الله تبارك وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الْمَقْصُودُ بِالْعِبَادَةِ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ هَذِهِ الْأُمُورُ التي هي العباده وهي القصد من خلقنا مقسمه على القلب واللسان والجوارح مهمه القلب وعمل القلب الاخلاص والخوف والرجاء والتوسل والتعلق بالله والمحبه له ولما يحبه وغير ذلك من اعمال الصلوق اما مهمه اللسان فهي ذكر الله من تشهيد وتسبيح وتحميد وقراءه قران وتهليل ودعوه الى الله وامر بمعروف ونهي عن منكر وارشاد للخير وكلمه طيبه اما مهمه الجوارح فهي اقامه اركان الاسلام وواجباته الاخرى وامتثال اوامر الله واجتناب مناهيه وحتى يحقق المرء يا عباد الله حتى يحقق المرء اسلامه وايمانه وعبوديته لله لا بد ان يعبد الله بهذه الوسائل الثلاث اللسان والقلب والجوارح علاقه القلب مع سائر مع سائر الاعضاء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اناقه لا يمكن ابدا ان تنفك ومن تصور غير ذلك فهو ضال عن صراط الله المستقيم علاقه القلب باللسان من يدعي سلامه القلب مع فساد الاعمال من هو هذا الذي يدعي انهم فائسه كبيره من المسلمين تدعي سلامه قلوبها واعمالها فاسده كل الفساد وقد روى البخاري ومسلم من حديث معمر بن بشير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال يزين والharam زين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 انا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله انا وهي القلب هذه هي العلاقه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يجرؤ من المسلمين ويخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرع هذا الحديث العظيم ان فيه اشاره عظيمه الى ان صلاح حركات العبد انما تكون بجوارحه واجتنابه للمحرمات وان افتقائه للشكوهات بحسب صلاح حركه قلبه فان كان قلبه سليما ليس فيه الا محبه الله ومحبه ما يحبه الله وخشيه الله وخشيه الوقوع فيما يكرهه الله صلحت حركات الجوارح كلها صارت صلحت حركات الجوارح كلها وتوقى الشبهات حدرا من الوقوع في المحرمات وان كان القلب فاسدا فتدثول عليه ابتداء الهوى وطلب ما يحبه هو ولو كرهه الله فتدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمستبهات بحسب استباع هو القلب ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جوارحه وبقية الأعضاء جنوده وخدمه فصلاح الجنود بليل على صلاح الملك وهو القلب ومما يؤكد أيها الإسرار العلاقه بين القلب وغيره من الاعضاء ما رواه ابو داوود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس اقبل عليهم بوجهه فقال وهذا الحديث عند الصلاه بعد اقامه الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم, أقيموا صفوفكم والله لا تثيمون والله لا تثيمون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم هل هناك علاقه بين سلامه الصفاف وبين سلامه القلوب نعم في هذا الحديث وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسخ المناسكه الصلاه ويقول التسو ولا تختلف فتختلف انوبكم في هذين الحديثين يا عباد الله دليل واضح وصريح على ان عدم صلاح هذا الامر الظاهر الذي هو تسويه الصفوف في الصلاه سبب مستفرقه بين قلوب المصلين ولهذا بادر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا الى الاستجابه الامر النبوي خلافا لبعض الجهله من المسلمين اليوم الذين اذا امروا بتسويه الصفوف وسد الفرج يرون ان هذه الامور انما هي امورا شكليه ليست ذات قيمه ابدا وهذا افتهام وطعن في دين الله عز وجل فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يامر ثلاث مرات ويقسم على ذلك كله ذلك من اجل امور شكليه لا قيمه لها نسال الله العافيه يقول النعمان رضي الله عنه فرأيت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رجلا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه تنظروا تنظروا يا عباد الله كيف كانت استجابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن ما يؤكد هذه القضيه الخطيره التي ازال معالمها ولوثها واحال واحال بين الناس او حال بين الناس وبينها مما يؤكد هذه القضيه الخطيره التي ازال معالمها وحال بينها وبين الناس الارداء المعاصر بجميع دعاته اقصد ايها الاخوه قضيه ارتباط الظاهر بالباطن هذه القضيه الخطيره العظيمه مما ازال معالمها ولغتها والله انه الارجاء المعاصر الذي يقول ان الايمان في القلب فقط روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كان الناس اذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فكثر تفرق عنه في الشعاب والاوديه في الغزوات والاسفار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك من الشيطان التفرق من الشيطان قال ابو سلهبه فكانوا بعد ذلك اذا نزل انضم بعضهم الى بعض حتى انك تفون لو بسطت عليهم كساءا لهمهم او نحو ذلك هذا يدل على ماذا ما يضر اذا تفرق الناس ولم يجلسوا في مكان واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ادع في التفرقه بين القلوب ولذلك امتثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه في الله يزداد عجب المؤمن يزداد عجب المؤمن عندما يرى بعض المسلمين إذا طلب منه أن يلسجم بطاعة الله ورسوله وأن ينفتل الوادبات ويتفع عما حرم الله يقول لك إن الإيمان في القلب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلو كان القلب سليما صحيحا لما تفوه هؤلاء بمثل هذا الكلام فمتى متى كانت القلب وحده كافيه هذا فرعون وقومه كانوا يعرفون الله بقلوبهم قال الله جل وعلا وزحذوا بها واستيقنتها أنفثهم ظلما وعلوا وادريس قبل ذلك يعتقد بالله بقلبه قال الله عنه ربي انظرني الى يوسف والاذى لان الله جل وعلا امره بالسجود ولكنه ابى ابى ان يمسجد فعلا كما ولكنه ابى ابى ان يمسجد فعلا كما يادى بعض المصلي فان ابليس ابى ان يسجد ايضا قال جل وعلا الا ابليس استكبر وكان من الكاذبين ان مذهب اهل السنه والجماعه الذي نشرف جميعا بالانتساب اليه وهو امر مجمع عليه عند سلف الامه ليس عندهم فيه خلاف ان الايمان الذي ينجي صاحبه يوم القيامه هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالقلب والعمل بالجوارح ومن خالف في ذلك فهو شاذ مبتدع لا يعبأ بقوله ابدا ينبغي ايها الاخوه ان نركز على هذه القضيه وان نفهمها فهما جيدا ولا ندع مجالا لاحد ان يفسد علينا عقيدتنا بقوله إن الإيمان في القلب لا يضره أي شيء وإن الإنسان إذا كان قلبه سليما وأعماله فاسدة فإنما الاعتبار بالقلب هذه عقيدة مرجئة عقيدة فاسدة أسدت كثيرا من المسلمين ووالله من فساد الكثير الذي يعم كثيرا من بلدان المسلمين اليوم إلا نتيجة هذا الفساد الموجود في هذه المسألة فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا وأن يثبتنا عليه حتى الممات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقدة للمستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا جريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون من المسلمين طائفه يدعون الايمان القلبيه فقط واذا تلقوا بامر شرعي او حذروا من مخالفه شرعيه قالوا بملئ افواههم ان فلانا وفلانا هو مشهور بالتدين والصلاح والمحافظه على الصلوات والالتزام بالسنه في ظاهره ولكن فلانا هذا معاملته مع الاخرين سيئه والدين المعامله ونحن لا نؤذي احدا ونعامل الناس بالاحسنه فلماذا كانهم يقولون كاننا استوينا هو قصر في كذا ونحن قصرنا في كذا ولتوضيح هذه الشبهه نقول ان المعامله الحسنه من الدين وقد قال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وهو حديث حسن ولكن المعامله الحسنه ليست هي الدين وحدها بل ان المعامله الحسنه تنفع المؤمن في الاخره بعد ان ياتي بالتشهيد الخالص ويقيم اركان الاسلام كل اركان الاسلام والدين الاسلامي اشمل واعم من ان نفسره بالمعامله فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا لم يقل هذا الحديث الدين المعامله هذا ليس حديثا هذه عباره ومعناها جيد ولكن احسن من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثنين الذاري في صحيح مسلم الدين النصيحه الدين النصيحه وليس الدين المعامل ولكن المعامله من الدين ثم اننا نجد ايها الاخ نجد بعض الكفره من النصارى وغيرهم ربما يلتحلون ببعض الاخلاق والاذاب التي يقرضها الشرع ويامر بها ولكنها لا تنفعهم في الاخره لماذا لانه لا ينفع مع الكفر والشرك اي طاعه قال الله جل وعلا ان اشركت ليحبطن عملك وقال جل وعلا وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعله خباء منثورا بعض القصر من الاوروبيين وغيرهم يتعاملون مع المسلم احسن من المسلمين هذا صحيح نعم ويكافئهم الله عز وجل على هذه المعامله حتى في الدنيا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفى اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبقون ولائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الكفره يجازون على حكم تعاملهم في الدنيا بل اننا نقول ان الايمان الصحيح المركب من القول والاعتقاد والعمل لا بد وان يثمر اخلاقا حسنه ومعامله طيبه واذا ساءت اخلاق احد المؤمنين فهذا دليل على وجود بعض النقص والخلل في ايمانه والله المستعان نعم ان فساد الاخلاق دليل على نقص الايمان لا يقال ان هذا الايمان ولكنه ناقص لان الايمان الصحيح الخالص يدعو الانسان لان يحسن اخلاقه رغم ان لان هذا امر طلبه الله عز وجل منه ومن الشبه التي يثيرها احيانا بعض المرجفين ان الدين ينقسم الى لب وقشر وتجد هذا المرجف يبدا في تصنيف الدين على هواه وعلى مزاجه فمتى ما كان هو مقتفيا به يعني بذلك الامر او بذلك الخلق ويوافق هواه جعله لبّا وما خالف هواه وانحرافه جعله قشرة تجد بعض الكتاب وبعض الصحف الصحفيين يكتبون بعض الكتابات فتجده يقول هذا من اصول الدين وهذا من لب الدين لما قال انه قدر على الامتثال ولانه طبق فتجد مثلا يقول ان الدراسه واخذ الشهادات العاليه الى اخره هذا من الدين لان الدين يامر بالعلم الى اخره وياتي الى مساله اخرى ويقول مثلا ان تدخل الدين في شؤون المراه وحجابها هذا قصر ولا علاقه له باصل الدين وهذه رده اذا قال ان الاسلام لا يتدخل في ماث المراه ولا في ذاتها ولا في بعض الاشياء المتعلقه بها يقول هذا الكلام بمنئ فيه ويبدو انه يلتزم بالاصوب ولا ينسج الى القصور وهذه الشفه تنطلي على كثير من الجهله على بعض العوام الذين لم يدرسوا الشريعه ولم يعرفوا ان هذا الكلام الخطير هو معنى العلمانيه التي يدعو اصحابها الى حجز الدين في بعض الزوايا صلاه انما ان تدخل الدين في بعض المسائل لا ليس لك ان تدخله لان الدين ليس له علاقه بين هذا الامر وبين اصل الدين الذي يجب ان نكون كلنا منسجمين له كما يدعي هؤلاء هذا التقسيم ايها الاخوه تقسيم الدين الى لب وقشر هذا اصلا حرام لا يجوز لان القشر الذي يرمى في هذه النباتات جوهر الحقيقه يستغنى عنه ولا يؤثم ولا يستفاد منه فهل يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء باشهور لنغميها ولا قيمه لها هل يقال هذا ايها الاخوه لا شك ان هذه بدعه خطيره ولكن الذي نماها وصنعها هم المرجئه الذين يريدون ان يقول ان يقول انما الايمان في القلب فقط فكنوا مجاهل النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من الدين ودين الاسلام ليس فيه قشور والإسلام هو كل ما جاء في شريعة الله من توجيه وإرشاد أو نهي وتر فلنتق الله عز وجل فلنتق الله يا عباد الله في ذلك ولا يجوز أبدا أن نتأثر بالشبه وبمقالات أهل الإرجاء نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم في الدين والزنيا والآخرة اللهم جلدنا هذه الشبه اللهم أزل هذه الشبه عن كثير من المسلمين الذين يجعلون سورت لهم وزينت لهم اللهم ردهم إلى الإسلام رد جميل اللهم إنا نسألك الإيمان وما قرب إلى حب الله سبارك وتعالى من الأعمال والأقوال والاعتقادات اللهم إنا نسألك أن تحدد إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعطيان وأن تجعلنا جميعا من الراشدين اللهم وفقنا لديننا وثبته لنا فيه اللهم وفقنا لديننا وثبته لنا فيه واجعلنا نلتزمه كله ولا نفرق فيه بين الصغير والكبير اللهم رد امه الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اليك ردا جميلا اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم, اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا والف انسنا واعمالنا اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ان نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين وان تذل الشرك والمشركين وان تدمر اعداء الدين اللهم عليك باعداء الاسلام يا رب العالمين اللهم عليك باعداء الاسلام اللهم عليك باعداء الاسلام اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بمن عادى اهل الاسلام يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ولاه امور المسلمين في كل الارض اللهم اصرحهم واجعلهم رحمه لرعاياهم يا رب العالمين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين ونسق كرب المكروبين من المسلمين وارحم موت المسلمين عامه يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم